ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي طارون إنه لذو حظ عظيم فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون فخسفنا بِهِ وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ فسدنا، ويكأنه لا يسلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء السيئات فلا يجزى الذين يعملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.